mo ya dala watto watto watto watto watto alham الناس لستو قلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثل تماما هذانا فقناعتي Tack för جو المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب قلتت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصاً آخر السلام عليكم أنا حمود للخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفوني ما تتسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي لا <تصفيق> لا